Bismillahi rahmani rahim wa nakhlu wa خيرات حسان، فبأي آلاء ربك ما تكذبان، حر مقصورات في فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جاء 119. فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان 111. فبأي آلاء ربكما تكذبان كبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام